Ilah Rabbnya Nazira, wajuhnya hujam ibin Basira. Tahu engkau ayi, f'ala b'ha fathira. Kalau, jika belaht terati, wati lman raka, w'zhan وَلْتَفَتَّ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّأ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى